يطير في السماوات والارض جعل لكم من انفسكم انذواجا من الان لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ لَنْ يُقَالُ عَنْهُ الْكِذْبُ السَّمَاءُ الارض يسطر رزق لمن يشاء ويقدر انه بكل شيء عليم قال لكم من الدين ما وصى به نوح والذين انحين اليك وما أن أنقيم ديننا ولا تتفاوضوا في كبران المشركين ما تدعوا هم الى الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل من لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك من فَلِيذَا رِكَفَتْ وَاسْتَكِمْ كَمَا أُمِرْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أنزل اللَّهُ من كِتَابٍ ஜல வ உ اللَّهُ رَبُّنَا وَلَكُمْ أَمَّا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَمَّا أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا உபய